بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعث أبي موسى ومعاد إلى اليمن قبل حجة الوداع عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو ومعاذ بن جبل إلى اليمن كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن, واليمن مخلافاني ثم قال يسر ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ رضي الله عنه في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى رضي الله عنه فجاء يسير على بغلة حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس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 ومعاد إلى اليمن قبل حجة الوداء بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذين الصحابيين الجليلين إلى اليمن كل منهما في جهة ليتولي الحكم والقضاء والفتوى والتعليم والدعوة وغير ذلك ووصاهما عليه الصلاة والسلام قال يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر وقام بما أمر به رضي الله عنهما أحسن قيم وأورد هنا حديثا بموسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو معاد بن جبل إلى اليمن كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان قال واليمن مخلافان مخلافان مثل ما يقال في بعض المناطق إقليمان فاليمن جهتان جهة جنوب اليمن وجهة شمال اليمن جهة عليا وجهة سفلة من حيث الارتفاع فكان معاذ رضي الله عنه في جهة الجنوب في جهة الجنوب إلى جهة عدن, أو عدن وكان أبو, أبو موسى الأشعري في الجهة الأخرى إلى جهة الشمال فكانت اليمن مخلفا في هذا الزمان يقال اليمن الجنوبي واليمن الشمالي لأنها جهتان في اليمن فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على كل جهة صحابي فجعل في إلى جهة الجنوب رضي الله عنه وإلى جهة الشمال جعل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنثر فأوصاهما بهذه الوصية وبها يوصى كل من ولي مثل هذا الأمر أن يسلك مع الناس هذا المسلك يسر ولا تعسر بسر ولا تنفر يسر من التيسير أمرهما به ونهاهما عن ضده وهو التعسير والتعسير هو التشديد على الناس وحملهم على ما فيه المشقة والعنت وما لا يطاق والدين يسر كله قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا وبسر ولا تنفر وهذا أيضا من الأمور العظيمة التي يحصل بها جمع القلوب وتأليف الناس وتحبيبهم للخير فيكون المسلك مسلك من ولي هذا الأمر ومسلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تبشير الناس وتحبيبهم من الخير وتقريبهم من والحذر من التنفير الحذر من التنفير أي فعل الأعمال التي تنفثر الناس عن الدين وربما إن, إن هذا الأمر بعض الناس لا يبالي به يفعل أفعالا ويرتكب أمورا تكون سبب نفرة كثيرا من الناس عن دين الله ومن القواعد المهمة تأليف القلوب وتحبيب الناس لهذا الدين والحذر من كل ما يوجب الفرقة والشتات قال يسر. ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله كل كان في الجهة التي وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه أي أحدث زيارة وصلة لصاحبه فكان إذا سار في أرضه يتفقد وينظر فإذا كان قريبا من أرض صاحبه مر عليه وزاره في الله تبارك وتعالى قال قال وكان قريبا من صاحبي أحدث به عهدا أي جدد الصلة به والزيارة له واللقاء به فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى سار أي يتفقد أمورا في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء أي معاذ رضي الله عنه يسير على بغلته حتى انتهى إليه أي إلى أبي موسى الأشعري وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله ابن قيس أي, ما هذا؟ أي ماذا يكون هذا أي شيء يكون هذا الرجل ما خبروا قال هذا رجل كفر بعد إسلامه هذا رجل كفر بعد إسلامه وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من بدل دينه فاقتلوه قال هذا رجل كفر بعد إسلامه فقال معادل رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل يعني حتى ينفذ هذا الحكم الذي جاء عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه قال, قال أبو موسى إنما جئ به لذلك لم يؤتبه إلى هذا المكان إلا لهذا الأمر قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله انظر هذه المذاكرة بين هذين الصحابيين رضي الله عنهما ما أجملها قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن معاذ يسأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن يعني كيف رتبت وقتك مع القرآن كيف تقرأ القرآن ما هي الأوقات التي نظمتها أو رتبتها في وقتك لأن كل واحد منهما يلي أقليما يلي مخلاف السلية عظيمة فإذا لم يرتب وقتا للقرآن ربما المصالح والأمور والأعمال تمضي فلا يكون له نصيب فقال كيف تقرأ القرآن كيف تقرأ القرآن قال أتفوقه أتفوقه تفوق أتفوقه تفوقا يعني أقرأه وقتا من بعد وقت شيئا بعد شيء كل ما تيسر قرأت هذه طريقة فكي قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ قال كيف تقرأ أنت يا معاذ قال أنام أول الليل أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم وقد قضيت جزئي من النوم جزئي أي حاجتي والنوم من أول الليل برك على الإنسان في ليلته ومعونه له على أخذ حظ من قيام الليل ومعونة له أيضا على صلاح يومه واستقامة أمر يومه بينما إذا سهر الليل تبعثر اليوم إن في النهار فاتته مصالحه وإن بقي مستيكظا لا يكون جسمه ذاك الجسم القوي النشيط ولا عقله أيضا ذاك العقل لأنه لم يأخذ حظه ونصيبه من النوم ونوم الليل لا يعوض فقال رضي الله عنه أنام أول الليل أنام أول ليل يعني أبادر بعد العساء مباشرة إلى النوم فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم خطف نصيبي وراحة جسمي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي أقرأ ما كتب الله لي أي أقرأ في الليل ما كتب الله لي أي من قراءة لكتابه سبحانه وتعالى قال فأحتسب أي في الليل نومتي كما أحتسب قومتي مثل ما أنا أحتسب قومتي عند الله ثوابا وأجرا فإني كذلك أحتسب عند الله تبارك وتعالى نومتي ثوابا وأجرا لأني أنام مبكر وأبادر إلى النوم من أجل أن أنشط في جزء من الليل لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى فأحتسب هذا كما أحتسب هذا أحتسب النومة كما أحتسب القومة فتكون ليلته كلها عبادة وقربة ليله كله يكون عبادة النوم عبادة لأنه نام يحتسب نومته عند الله بادر إلى النوم من أجل أن ينشط جسمه للقرآن وللقومة وللذكر فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى وفي الحديث انما الأعمال بالنيات أي معتبرة بنياتها وهذا يستفاد منه أن الإنسان بمثل هذه النية وبمثل هذا الاحتساب تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة حتى طعامه وشرابه يكون عبادة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 قال البتع والمزر فقال كل مسكر حرام قال, باب قال بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قال عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها أي تصنع في اليمن سأله أي عن حكمها فقال وما هي فقال عليه الصلاة والسلام فقال أبو موسى البتع والمزر والبتع نبيذ يصنع من العسل والمزر نبيذ يصنع من الشعير فسال النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فذكر له قاعده جامعه و نافعه في هذا الباب قال كل مسكر حرام كل مسكر حرام اما النبيذ الذي لم يصل الى درجه الانسكار لم يزبد لم يغلي لم يصل إلى درجة أن يكون مسكرا وهذا يكون في اليوم الأول أو الثاني تقريبا إذا نبذ مثلا تمرا أو زبيبا في ماء ثم شربه مثلا من الغد لا يتخمر ولا يكون مسكرا لا قليلا ولا كثير فهذا لا يحرم وكانوا يستعملون ذلك حتى يطيب لهم الماء يضع مثلا زبيبا في الماء في الليل ثم من الغد يشرب الماء فيكون ما بطعم الزبيل أو بالتمر مثلا أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه لكن إذا غلى أو أزبد وأصبح مسكرا فإنه يحرم كل مسكر حرام فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في الباب تتناول هذين الأمرين الذين سأل عنهما وتتناول أيضا غيرهما من الأمور فذكر له عليه الصلاة والسلام قاعدة جامعة في هذا الباب نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن قال ثم بعث بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت في من, أقبل فكنت في من عقب معه قال فغنمت أواقٍ ذواتي عدد قال بعثوا علي بن أبي طالب وخالد ابن الوليد إلى اليمن قال عن البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد ابن الوليد إلى اليمن وهذا البعث كان بعد الطائف بعد الحصار الذي مر معنا قال ثم بعث علي بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل يعني من أراد أن يبقى معك هناك فليبقى ومن أراد أن يرجع فليرجع خير خيرهم بين الأمرين قال البراء فكنت في من عقب معه كنت في من عقب معه فغنمت أواق ذوات عدد أواق ذوات عدد أي ليست بالقليلة كثيرة نعم قال رحمه الله عن بريلة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت اقبض عليا وكنت وكنت عليا وقد اغتسل وكنت ف... وكنت ابغض, وكنت أبغض وقد اغتسل فقلت لخالد رضي الله عنه او ابغض ابغض وكنت ابغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد رضي الله عنه الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغذ علي قلت نعم قال لا تبغذه فإن له في الخمس أكثر من ذلك قال عن بريدة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس ليقبض الخمس قال ابو ريد وكنت أبغض عليا وقد اغتسل كنت أبغضه وقد اغتسل لأنه رأاه أخذ من الغنيمة جارية وظن أنه غلها وأنه أخذها بغير حق ظن ذلك أنه غلها وأنه أخذها بغير حق فبناء على هذا الظن الذي وقع في نفسه رضي الله عنه عن علي وعن الصحابة أجمعين وقع في نفسه شيء من البغض شيء من البغض ظن منه أنه إنما أخذها بغير حق أنه لا حق له في ذلك فقلت لخالد ألا, ألا ترى إلى هذا يعني يستنكر هذا الصنيع الذي صنعه فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك ذكرت له ذلك وهذا فيه الرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يبقي هذا الأمر هكذا وإنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن علي صنع كذا وأنه أبغضه لأجل ذلك وأن البغض الذي وقع في نفسه من أجل هذا الأمر فقال يا بريده أتبغض علي يعني هل وقع في نفسك بغض لعلي قال نعم قال أتبغض علي قال نعم وقد بين رضي الله عنه السبب بين السبب الذي لأجله وقع في نفس هذا البغض فقال أتبغض علي قال نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك بيّن له عليه الصلاة والسلام أن الذي أخذه علي رضي الله عنه أقل من حقه أقل من نصيبة قال أكثر من ذلك معنى ذلك أن الذي أخذه أقل من نصيبة أخذ أقل من نصيبة أقل من حظه رضي الله عنه وأرضاه فلما بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام زال الذي في نفسه لأن الذي في نفسه يرجع إلى هذه القضية وظن أنه قد أخذه بغير حق فوقع في نفسه شيء من البغض لأجل هذا الأمر ثم لما تبين له ذلك زال عنه وكثير ما يحصل من الناس أن يقع في نفسه بغض او كراهيه او شيء من هذا القبيل لبعض اخواننا ويكون معذورا في هذا الذي ابغضه عليه ف قد يلومه وله عذر قد يبغضه وله عذر لم يتبينها الانسان لم يتبينه الانسان ف يكون له عذر وأنت تلومه ولهذا ينبغي الإنسان أن يلتمس العذار لإخوانه ينبغي أن يلتمس العذار لإخوانه ولا أن تخطئ في التماسك للعذر لأخيك خير من أن تخطئ في اتهامك له بما ليس فيه كونك مهرا تلتمس له عذرا ويكون التماسك خاطئا أولى من أن تتهمه بشيء وتكون التهمة التي اتهمته بها خاطئة نعم قال رحمه الله عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال بعث علي, بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في في أدم مقروض لم تحصل من ترابها في أديم في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين, <تصفيق> بين عيينة بن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن احق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تأمنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الود مشرف الوادي مشرف الوجنتين ناشروا الجبهة ناشزو ناشز ناشزوا الجبهة كث, اللح كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ول الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه لعله أن يكون يصلي فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاهد ناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذ في أديم مقروض لم تحصل من ترابها أي أرسل له رضي الله عنه ذهب في وعاء من الذهب الخام الذي لم يخلص من تربته بعث بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقسمه بين أربعة عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمه وإما عامر بن الطفيل وكان من هدي النبي ومر معنا مثل ذلك قريبا أن بعض القسم يسلك فيه مسلك التأليف يعطي بعض حدثاء العهد بالإسلام ولا سيما الكبار في قومهم يتألفهم يتألفهم حرصا على المحافظة على قومهم عليهم وعلى قومهم لأن القوم تبع لهم فيتألفهم بمثل هذه الأموال صلوات الله والسلام عليه ويكون غيرهم ممن لم يعطيه ما حب إليه منه من هؤلاء لكنه يعطي مثل هؤلاء من أجل أن يتألف, يتألف قلوبهم ليبقوا على الإسلام وأيضا في هذا منفع لي بلغ فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء الذي قال ذلك لم ينظر النظر الذي من أجل أعطى عليه الصلاة والسلام فعطاء النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف تأليف القلوب ولم يعطي مراعاة للأحقية أو مراعاة للأفضلية ولهذا يترك أقواما هم أحب إليه صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه ممن أعطاهم لكنه راعى في هذا العطاء تأليف القلوب مصلحة عظيمة جدا صلوات الله وسلامه عليه فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء أي الله سبحانه وتعالى قوله أنا أمين من في السماء أي أمين الرب العظيم الذي في السماء أي فوق العرش على عرشه يأتيني الوحي يأتيني خبر السماء صباح ومساء هل تأمنوني يعني في أمر من أمور الدنيا وقليل من المال وأنا أمين رب العظيم سبحانه وتعالى في أعظم الأمور وهو الوحي الذي فيه صلاح فالعباد في قال فقام رجل غائر العينين غائر العينين مشرف الوجنتين أي بارزة ناشز الجبهه كث اللحيه محلوق الراس مشمر الازار فقال يا رسول الله اتق الله قال يا رسول الله اتق الله يعني لم تعدل لم تنصف في القسمه قال يا رسول الله اتق الله قال عليه الصلاة والسلام ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال في الحديث الآخر إن أتقاكم لله وأعلمكم بالله أنا صلاة الله والسلام عليه. وهذا معنى قوله هنا أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ول الرجل مشى قال ثم ول الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي لعله أن يكون يصلي وهذا فيه أيضا شأن الصلاة ومكانتها من دين الله سبحانه وتعالى لعله أن يكون يصلي فقال خالد رضي الله عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس لنا الظاهر إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم أي لنا الظاهر والله يتولى سرائر الناس وقلوبهم قال ثم نظر إليه وهو مقش وهو ذاهب فقال إنه يخرج من ضئضه هذا أي من صلبه قوم يتلون كتاب الله رطبا قول يتلونه رطبا أي بكثرة يقرأون القرآن قراءة كثيرة ولهذا جاء في بعض الحديث كما في صأن مسلم ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقول للصحابة من كثرة قراءتهم القرآن مع أن الصحابة يقرؤون القرآن بكثرة لكن يقول ليست قراءتهم إلى قراءتهم بشيء من كثرة قراءتهم للقرآن يقرؤونها بكثرة قال يقرؤون الخرمان يقرؤون كتاب الله رطبًا قوله رطبا هذا يدل على قراءتهم للقرآن بالكثرة يعني يقرؤون القرآن كثيرا لا يجاوزوا حناجرهم يعني حظهم من القرآن من الحنجر وفوق أما القلب الباطن لا حظ لهم القرآن لا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يدخل القرآن إلى قلوبهم الحظ من القرآن قراءة من الحنجر وفوق اما القلب لا نصيب له من القران قال يقرؤونه يقرؤون يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز حناجرهم وهذا فيه أن الذي ينتفع بالقران هو الذي من هو الذي يعمل على وصول القران الى قلبه بالتدبر قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقال أفلم يتدبر القول قال أفلا يتدبرون القرآن قال يمرقون من الدين ومعنى يمرقون أن يخرجون انظر مع قراءتهم القرآن بهذه الكثرة لكن لما كانت القلوب لا حظ لها ولا نصيب تعقلا وتفكرا وتدبرا قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية عندما يرمى السهم إلى الرمية كالصيد مثلا يرمى بقوة فيخترق الصيد ويخرج من الجهة الأخرى قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثموت لأقتلنهم قتل ثموت نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب غزوة ذي الخلصة تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة وذكر في هذه الرواية قال جرير رضي الله عنه وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلمها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير رضي الله عنه فقال لا لا لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك فكسرها وشهد قال باب غزوت ذي الخلصة قال تقدم حديث جرير رضي الله عنه في ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ألا تريحني من ذي الخلصة انظر كلمة ألا تريحني لتدرك الذي فيه راحة النبي عليه الصلاة والسلام فراحته عليه الصلاة والسلام إنما هي في زوال الشرك وزوال الأوثان. راحته في ذلك كل ما زال وثم من الأوثان كان في ذلك راحة للنبي صلوات الله وسلامه عليه قال ألا تريحني من ذي الخلصة. وذكر في هذه الرواية قال جرير وكان ذل الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب يعبد أي أن هذا الموضع وثن من الأوثان التي تقصد لأن تعبد من دون الله تبارك وتعالى فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جريرا ومن معه من الصحابة ليهدم ذلك وليكسر هذا الوثن ويخلص الناس من شره ولما انقدم جريرنا اليمن كان بها أي ذي رجل يستقسم بالأزلم رجل يستقسم بالأزلم يأتيه الناس لمعرفة الحظ والنصيب فيستقسم بالأزلم قال فقيل له إن رسول قيل لهذا الرجل إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك إن عليك ضرب عنقك خالف بينما هو يضرب بها أي بالأزلام يمارس عمله وعادة هذه الأوثان يكون من حولها سدنة من أخبة خلق الله يعملون بدأب على فتن الناس وإيقائهم في الشرك ولا هم لهم ولا نصيب لا تحصيل الأموال لأنهم وجدوها طريقة لتحصيل الأموال الكثيرة والتغرير بالعوام والجهال ويستغلون المرض والحاجه والفقر وغير ذلك فيستغلون هؤلاء ويأمرونهم بإذن الأموال مقابل كذا ومقابل كذا ويروجون أنواع من الخرافات كل نوع من هذه الخرافات يقصد منها جمع أكبر حظ وقدر من المال فهذا الرجل من هذا القبيل جالس عندها يستقسم بالأزلام حتى يجمع بهذا أموال من الناس ويفتنهم في دينهم ويظلهم عن سواء السبيل فبينما هو يضرب بها اذ وقف عليه جرير فقال لا تكسرنها ولا لا اله الا الله او لا اضربن عنقك او لا اضربن عنقك فكسرها اي كسر الازلام وشهد اي لا اله الا الله نعم وهدم جرير رضي الله عنه هذا الوثن وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تختلف أو تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة وهذا فيه أن الساعة لا تقوم حتى ترجع كثير من هذه الأشياء وهذه التعلقات وهذه الشركيات الباطلة مثل قوله في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان قال لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان قال ذلك على وجه التحذير للأمة أي احذر هذا سيقع أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيقع وما أخبر به يقع طبقا لما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذا فيه التحذير تحذير للأمة من الوقوع في هذا الشرك نعم قال رحمه الله تعالى ذهاب جرير إلى اليمن وعنه رضي الله عنه قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك لاعن ذاك لاعن وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ذو عمر لان كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث واقبل معي حتى اذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من الم... رفع لنا ركب من قبل المدينه فسالناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر واستخلف ابو بكر رضي الله عنه والناس فقال اخبر صاح إِنَّا قَدْ جِئِنَا أنا, أَنَّا قَدْ جِئِنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهِ وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ قال ذهاب جريرا إلى اليمن وعنه رضي الله عنه أي جرير قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلا وذا عمر فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ذو عمر فقال لي ذو عمر لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ ثلاث لقد مر على أجله منذ ثلاث يعني كما أنك حدثتني عن أنا أيضا أحدثك أن توفي منذ ثلاث أنه توفي منذ ثلاث وأقبل معي أي إلى المدينة حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة أي جاءنا ووفينا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أي الرجلين ذو عمر وذو كلا أخبر صاحبك أي أبا بكر أننا قد جئنا أخبر صاحبك أي أبا بكر أننا قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجعا إلى اليمن نعم قال رحمه الله تعالى باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجضاح رضي الله عنه عن, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد فامر ابو عبيده رضي الله عنه بأزودة الجيش فجمع فجمع فكان فكان فكان مزودي تمر مزودي تمر فكان مزودي تمر فكان, يقو فكان يقوتنا كل يوم قليل كان يقو فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا, تم إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمره فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم فإذا حوت مثل الضرب فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر برحل براحلته فرح فرحلت, ثم, فرحلت مر... ثم أمر براحلته فرحلت براحلة فرحلت براحلة فرح فرحلت ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت تحتها فلم تصيبها وعنه وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر نصف, فأكل نصف شهر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا نعم. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيلة رضي الله عنه كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم فأتوه فأتاه, فأتاه بعضهم بعضو فأكله قال رحمه الله باب غزوة سيف البحر سيف البحر أي حافة البحر وطرف البحر وجانبه وهم يتلقون عيرا لقريس أو عيرا لقريس وأميرهم أبو عبيدة ابن الجراح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثاً قبل الساحل أي إلى جهة ساحل البحر وأمر عليهم أبا عبيدة وهم ثلاثمائة فخرجنا وكنا ببعض الطريق ثني الزاد أي انتهى الزاد الذي معهم فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع أو نعم فجمع فكان مزودي تمر توفر لهم مزودي من التمر فكان يقوتنا كل يوم قليل قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة يوطي كل واحد تمرة فكنت أي الراوي عنه قلت ما تغني عنكم تمرة ماذا تفعل تمرة تمرة واحدة هذه ماذا تغني عنكم ماذا قال قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت حتى التمر هذه احسسنا بقيمتها لما فنيت لما حتى التمر انتهى. تمرة تمرة انتهت لكن هذا الذي تقول ماذا تغني عنك التمر لما انتهى احسسنا بقيمة التمر الواحدة وفائدتها لنا قال لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب يعني الجبل الصغير حوت كبير جدا شبهه بالجبل الصغير من كبرين وجاءهم هذا الطعام وهم في أشد ما يكون حاجة فني الزاد على مراحل إلى أن صار الأمر تمرة تمرة ثم حتى التمر انتهى فجاء هذا الطعام على أشد ما يكون حاجة ألقى البحر تفضلا من الله سبحانه وتعالى ومنن حوتا مثل الضرب يعني مثل الجبل الصغير فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة ثمان عشرة ليلة وهم يأكلون منه وأكلهم من هذه المدة وعددهم أكثر من ثلاثمائة وهم يوميا يأكلون منه وعددهم أكثر من ثلاثمائة ثمان عشرة تليل وهم يأكلون منه هذا أيضا ما يدل على كبر هذا الحوت ثم أمر أبو عبيدة بظلعين من أضلائه فنصبا يعني فعل هذا الأمر حتى يبقى ذكرا لكم حجم أضلائه تعريفا بحجم أضلاعه من لم يشاهد يذكر له بهذا, بهذا طول أضلاع هذا الحوت فجاء بظلعين وأوقفهما ثم أمر براحلة فرحلت جهزت وقامت عليها الرحل ومرت من تحته ولم تلمس الظلعين ولم تلمس الظلعين فهذا يدل على كبر هذا الحوت قال ثم مرت تحتهما فلم تصبهما قال عنه في رواية أنه قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه أي ادهنا من زيت هذا السمك والدهن الذي فيه حتى ثابت إلينا أجسامنا ومعنى ثابت رجعت إلينا أجسامنا استصحة الأجسام أكل والدهان أكل من اللحم والدهان من دهن هذا السمك فثابت أجسامنا رجعت استصحة الأجسام بعد الهزال والضعف الذي أصابها من قلة الزاد قال وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة كل. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كلوا رزقا أخرجه الله هذا رزق أخرجه الله وساقه الله لكم تفضلا منه عليكم وهذا كرامة أكرمهم الله بها هذا العدد الكبير أكثر من ثلاثمائة الزاد فنيا لم يبقى معهم شيء فكانوا فيه وشكها لكن فألقى البحر وقذف البحر هذا الحوت الكبير وطعم منه هذه الأيام فيقول كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم يقول عليه الصلاة والسلام أطعمون إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو اتاهم بعضا هذا يدل على انهم ايضا بعد هذا الأكل هذه المده حملوا منه حملوا منه قطعا معهم فقال عليه الصلاه والسلام اطعمونا إن كان معكم فاتاه بعضهم بعضو فاكله فاكله صلى الله عليه هذا يدل على أن النبي عليه الصلاه والسلام أكل من الحوت أكل عليه الصلاه والسلام من لحم الحوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا سأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طربة عين وأن يغفر لنا ولوالدين ولمسايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت